بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم عبارة على محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ويتأكد عند وضوء والصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وفي رواية لا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا عند كل وضوء وقراءه تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلق القراءة منه وانتباه من نوم وعند تغيير رائحة الفم لأن السواك شرع لتطييب الفم ولإزالة رائحته لحديث حريثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه وكذا عند دخول مسجد ومنزل لما روى شريح ابن هاني قال سالت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يدع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم والمسجد أولى من المنزل وإطالة سكوت وصفرة اسنان لأنه مظنة تغير الفن ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فطاعدة لأن عائشة رضي الله عنها لينت استواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به يقول ويتأكد عند وضوعنا الثلاث عند الوضوع إذا أرى بعية مضمض استاكى عند المضمضة وعند الصلاه اذا قام الى الصلاه اذا وكفك بعد الاكرامه ففي ذلك حديث ابي هريره قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشك على امتي لامرتهم باستوائك عند كل صلاه كلمه لامرتهم اعيل او جرسه عليهم فانه قد امرهم ولكن امر استخبار فيقول لا امرتهم امر ايجاب ولكن نظرا لاهل المشقه لم يلزمهم ولم يجبوا عليها فليس كل منهم يجد هذا سواك قد يكون في مكان الله ليس به هذا الشجر نحوه فلا يجدون ما يستاقون به ويسكف ذلك عنهم هذا دليل على رضله عند الصلاة وفيه حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بلا شباب بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير السواك ذكر ذلك أيضا ناظر بقوله بالصلاة من سبعين رواه أحمد مسندا يقينا الحديث مذكور في باب السواك في البتح الرباني في ترتيب مشند الإمام أحمد وإثنان جعله بأس به الصلاة بسواك افضل من سبعين صلاة بلا سواك وإن كان كرير من العلماء يقول أن الأهديثة بالبضائل يتساهل بها كذلك يقول أبي للامام للإمام أحمد لأمرت عن بسواك مع كل وجوه هكذا عند الإمام احمد وعلى قبل البخاري عند كل وضوء أي إذا شرع بالنظم الله استعمل التواك يجوز ايضا قبله وبعده يجب أيضا قبله يبدأ في الوضوء أو يستعمله بعدما ينتهي بعدما ينتهي من الوضوء وهكذا ايضا كلما تغيرت رائحه الهم استحب ان يدركه بالسواك السواك شرع لازاله الرائحه شرع لاجل ان يزيل هذه الرائحه التي تكون لهم بين الاسنان فإذا انتابها من النوم بادر واترك وكذلك إذا أحس بتغير في الفم ويستهب ويتأكد عظا عند القراءة ورد أن الملك يضع فمه عند فم القارئ الذي يقرأ القرآن يتلقى منه القرآن فشرع أن يطيب فمه أن يطيبه بهذا السواك وما اشبهه يقول لي إلا يتأذى الملك عند تلقي الكراءة منه نهاكد روي أن الملك يتلك القرآن فإذا كانت الرائعة مستكرة يتأذى منه الملك ثم يذكر حديد أبي ربدي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفه حديث حذيفه كان صلى الله عليه وسلم اذا كان من الليل يشوص فاه باستواك الشوص الدلك الدلك القوي شاصه يعني دلك يشوصه يعني يبالغ في دلك باستواك هكذا وذكرت آيس أن كانوا إذا نانا صلى الله عليه وسلم يعدون له طهوره وسواكه فإذا استعيقظ فبادر بالسواك ثم بالهروف يستحب عظا عند دخول المسجد والمنزل أي, أي, أي, أي طيب رائحة فما إذا دخل باب بيته أو دخل من باب المسجد بعد روى استاك رواه ابن ماجه سالت عائشه بان يكفي شيئا كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت للسواك رواه مسلم إما ان استواك كان عندهم يتناوله ويستاك واما ان يكون معه إما في يده او نهره المسجد أولى من البيت لأن المسجد محل الطاعة ولأنه مجمع الملائكة يقول ويستحب عند إطالة سكوت إذا ذكر الإنسان سكوتا طويلا معرفته أنه يتغير بالزيء ونحوره ويبادر بالسواك <تصفيق> وعند صفرة اسنان يدلك أسنانه إذا صرت من آثار أكل أو نحوه يبادر ويطخرها حتى تكون بيضا ولأنها تغيرها تتغير ولا لا بأسا يتسوك بالعود الواحد هنا فصاعدا وإن كان الناس يتوقون ذلك من باب التنزل النز... لكن لو لم يجده إلا واحد سواك واحدا إجازة أن يستاتبه ثم يبطيه الآخر ليستاتبه وإن كان مستحب أن يغسله عبادة السواك الذي قبله ذكرت عائشه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم الدخل عليه عبد الرحمن بن ابي بكر وفي يده سواك قالت فابده نظره يعني نظر إليه فعلمت بانه يحبه فقلت آخذه لك قال اشار براسه نعم أخذت عائشة ومضغته ولينته واعطته عياه وستات به استنى به أحسن التنئن فلذلك تقول جمع الله بين ليك وليك أبي آخر أمره فصل في سنن الفطره ونحوها يسن حلق العانه ونتفو الإبط وتقليم الأظافر لحديث أبي هريره رضي الله عنه مرفوعا الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتفو الإبط متفق عليه والنظر في المرآة وقوله وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردوية مردوية وزاد وحرم وجهي على النار والتطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإتمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين احف الشوارب وأوف اللحى متفق عليه وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري والختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه ثمانون سنة متفق عليه وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختثم رواه أبو داود وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على ان النساء كن يختتن وقال احمد كان ابن عباس يشدد في امره حتى قد روي انه لا حج له ولا صلاه عند البلوغ وقبله افضل لانه اقرب الى البرء ولانه قبل ذلك ليس مكلفه ونقلت الفروع عن الشيخ سقي الدين انه قال يجب اذا وجبت الطهاره والصلاه فهكذا ذكروا هذه الفصال في هذا الموضع أي خصال الفطرة وإن لم يكن ذلك مختصا بأبت الصلاة أو بأبت ولكن هذه الفصال من الفطرة جاء في هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الفطره الخمس الختان والاستعداد وقص الشارب وتقديم الارهاب ونت... وندخل الابن قيل ان المراد بالفطره السنه أي أنها من سنن المرسلين وقيل إن الفطرة هي الزينة والجمال وهي التي فطر الناس على اكتحسانها فإن الفطر السليمة تستقبح ضدها فتستقبح الإنسان إذا رأيته قد اطال شاربة حتى غطى شفتيه يتنفر منه وتستنفر وكذلك لو رأيته قد أطال أظافرة أطارها يا كثيرا فإن ذلك مما يستقبح وهكذا ايضا الأمور الخفيه يعني كالختان وكذلك ندخل الاب وهل كلانه وان كانت غير بارده ولكن تركها مما يستقلق ومما يستقبح جاءت الشريعه الاسلاميه بما يوافق الفطره الانسانيه اي كل عاقل يستقبح شعر الانه لانه مما يشوه ومما يعذي وكذلك شعر الارض لانه مما يجمع الاوساخ والرائحة رائحه تسمى الصنان تكون من آثار عدم تنظيف الأبد عدم تنظيفه بالغسل وعدم نف الشعر الذي يكون فيه وقد أطال الشراح في شرح هذا الحديث كما في بيته الباري شرح هذا الحديث في نحوي أربع صبحات أو خمس أطال في شرحه أطال أولا على الفطره ثم أطال على الختان ثم على بقية الخصال وما ذاك إلا أنه من جملة الزينة التي يتجمل بها فأما العانة الشعر النابت حول الفرج في الرجال والنساء فقيل إنه نبت لاجل أن يستغل العورة الفرج أو نحوه أو أن يستهي الإنسان الآكل أن يكشفه إذا كان فيه هذا الشعر ونحوه وقيل انه نبت لاجل تخفيف شده الشهوه ولهذا لا ينبت الا بعد البلوغ هذا الشعر فيحلقه الافر انه يحلق بالموسى هذا كلمه حلق لان الحلق يكون بالموسى الذي يحلق بها الراس وكان بعضهم ومنهم الامام احمد يستعمل النوره التي تطلى بها الابل الى اصيبته جرب لانها تسلخ الشعر عباره عن حجاره تتفتت يفمونها يقعدون عليها الى ان تنضج ثم بعد ذلك يدقونها يأخذون منها غرفة ويضيفونها إلى شيئا يقولون أنه الزدنيخ أو التبريت ثم يطرخونها ويكون لها هذه القوة في سلخي هذا الشعر وتجوز بما يزيلها من المكرار ونحوه الإبط شعره رقيق فلذلك يكفي شفئ ينتبه شعر الإبط الأيمن باليد اليسرى وإن كان يرفعه باليمنى وشعر الإبط الأيسر باليد اليمنى وإن كان يرفعه باليسرى الغافر في رؤوس الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين يجتمع فيهما وسخ من حتى الرأسي أحك الجلد وهذا الوسخ قد يعلم وقد يؤذي وقد يمرق وقد يوسخ وقد يحول بين إعباب الجلد ووصول الماء إليه لاجل ذلك شرعة أن يبادر في يقلمها ثم في حديث في صحيح مسلم التوقيت بأربعين يوما ألا يترك أكثر من أربعين يوما لكن إذا طالت الأصابع وشارب ونهوه في أسبوع أو في أسبوعين بادروا وعزالها ولا يتوكه إلى الأربعين الظالم أن الإنسان عند الكبر يكل نهو الشعر وكذلك نهو الألفاب فيكون حده أربعين يوما وما في مقتبل العمر أي من العاشرة إلى الثلاثين إلى الأربعين فالآداء لا تنمو بسرعة فيبادر بها بإذن ازالتها الحلق كل يسمى الاستحداد لانه يؤخذ بالحديث يعني الموسى وما اشبهنا يسن النظر في المراه المراه الصعوبيه في التي تعكس ما يقابلها اذا نظر اليها نظر إلى هيئته حسن أن نفسه ما كان المستقبح حتى لا يكون هناك يسبب بكاء شيئا في وجهه أو في لباسه او نحو ذلك مع أنه إذا رأى في أخيه شيئا مما يشينه فإن عليه أن يرشده أي جاء الحديث. المرء المسلم مرآة أخيه المسلم وجعبي هذا الأثر اللهم كما هسنت هسن خلقي بهسن خلقي لهذا رواه البخاري عن عائشة ورواه بالمردع وزاد وحرم وجهي على النار والحديث مروج من طرق كثيرة ولكنها لا تخلو من بعد يقول بعضا أن كثرتها وكثرة طرق وتعدد الطرق وتعدد الروايات يدل على أن له اصل ومع ذلك فإنها كلها ضعيفة كما ذكر ذلك المخرج الذي هو العلباني في الأروا كذلك ثبت هذا الحديث ولكن ليس به ذفع المرآة أن نوعي السلام كان يدعو اللهم كما حسنت خلقي فيحسن خلقي الخلق هو الاخلاق التي يتخلق بها المسلم يسن التطيب بالطيب كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه فكان يحب الرائحه الطيبه التي اذا سمها الانسان كلبه بما حبه نشط قلبه ونشط بدنه فهي تطيب بما يتيسر اما من الاطياب التي لها رائحه كدخان العود الطيب واما من اطياب السياره كدهن عود ونحوه وكمسك وما اشبهه جاء به هذا الحديث عند الإمام احمد اربعه من سنن المرتدين الحياء والتعطر يعني التطيب والسواك والنفاق رواه بعضهم الحناء لكن لا تحريف ان الحناء من خصائص النساء الحياء خير كله الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء خلق حسن خلق هاضل يحمل على فعل ما يجمل ويزين وعلى ترك ما يدنس ويشيء يوما كهوه مشهور ايضا انه من سنن المرتلي يسمى ايضا الافتهال كل, كل ليله في كل عين ثلاثه في هذه ابن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتهل بالاثم لي كل قبل عينه اذا كان يكتحل بكل عين ثلاثة عم يارب رواه احمد بن عبد المنير بن الحديث لا باس به الاكتحال هناك مكحله لها راس يسد الكحل الذي فيها وهناك الميل الذي هو كراهه المخيط كان يرتحل في عين ثلاثه ثلاث مرات بهذا الكهر انه ان يقال له الاسمد لونه رمادي وهو يصلح ان يكون علاجا للعين يحفظ قوتها ويحفظ جوهرها وأما الكهر الأسود فإنه ليس له هذه الميزة بخلاف كحل الأثمت هكذا كان صلى الله عليه وسلم يغاظب عليه فإذا كان أنه يحفظ العين ويحد البصر قد ذكره ابن الكيم في كتاب الطب النبوي لما ذكر الأدوية ورتبها على الحروف فحرف الألف بدأه بالإثمت وذكر فوائده يقول ويسمح في الشارب وإعفاء اللحية الشارب الشعر النابت على شفة العليا سمي بذلك لأنه عدد أنه كان طويل وإنه ينغمث الشراب فكأنه يشرب مع الإنسان إذا اطاله وشرأ في شراب ماء أو نحوه فإن ذلك الشعر يتنغمث رؤوسه في الماء فسمي شاربا شعر ينبت على الشفاه العليا كما هو معروف يسن حفوه جاء بهذا الحديث أحفو الشوارد وأوفو اللحى جاء لكم أحفو من الإحفاء هو أي قصوة إلى أن لا يبقى شيئا ينالعو المقراط وجاء جزء الجزء هو أيضا الأخذ بالمقراط وجاء أقص أحفو أقص عجز هذا يتعلق بالشعر، وكره أن يهدقه يهدقه بالموسى قالوا إن بعض صحابك أمر يؤذب على من حلقه ويقول إن ذلك تشبه بالنساء النساء أو أنه مثلع فالسنة أن ياخذه بالنقراض وتبقى أصوله وأعفل لها أجاء أعفل لها وأوفل لها وغفل, لها وغفل لها وغفر لها وأرفل لها وأكرم لها أجاء بهذه الألفاظ اللحيه اسم الشعر, الشعر النابت الخدين والذقن الذقن أسفل الوجه ومجمع اللحيين اللحي هو الذي فيه الاسنان الإنسان له لحيان لحي أيسر ولحي أيمن منبت الاسنان السفلى كما نبت على هذين اللحيين وعلى مجمعهما فإنه من اللحية واللحية عندت الله تعالى في الرجال وجعلها ميزة لهم عن النساء فاركة بين الرجال والنساء وجعلها زينة وبهاء وجمالا فهي من الخصال التي ميز الله الرجال عن النساء، وهي مما جاءت الشريعة بإعفائها. كما في هذه الحديث وفي حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة من الفطرة. بدأ بقص الشارب وإفاء اللحية إلى آخرها دل على أنها من الفطرة أي مما فطر الله تعالى الناس على استحسانه فلأجل ذلك كان حلقها مثله وتشويها وتقبيحا للمبخر الذي يحبقها وبالخص إذا طعن في السن فإن وجهه ينعجن أو يتميز الميذات التي تلحقه بأنه شبيه من نساء ومن عجائز فلذلك فلذلك أجاء الشرع بعفائها، ولا عبرة بمن استحسن ذلك، استحسن الحلف، فإنهم أتشبه بالنساء، وتشبه بالمجوس. قذبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال حور الشوارب وعفوا خالف المجوس، أما يحرم حلقها الحرام هو الذي يعاكبها عرف إذا كرأي شيخ تقي الدين ابن تيمية أناك على ابن مهلح في الفروع أو أما قرأه لا بأس بأخذ ما زاد على الكبرات منها هكذا أرأى كذير من الفطهاء أنه يجوز اخذ ما زاد على القبضه واستدع له بفعل ابن عمر وروي ذلك ايضا عن ابي فريضه وغيره من الصحابه انهم كانوا في العمره ياخذون ما زاد على القبضه فابن عمر إنما فعل ذلك عند التحلل من حج او عمره كان كما في البخاري إذا اعتمر اكبر على لحيته وأخذ ما زاد على القبرة ولعله يتأول قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصري لأنه يرى أن الرأس كل ما فوق الرقبه فإنه من الرأس فيشلك رأسه ويقصر من شعر لحيته فهذا منه اجتهاد ولكن الاكثرون على انه الصحيح انه لا ياخذ منها وان كان بعض العلماء أباه الأخذ منها اذا كانت طويلة صارت شهرة عادما اتصف بها تكلم على ذلك ابن حجر في الفتح وذكر اثارا عن امر الصحابه في الاخذ منها وكذلك عمن بعده واقوالا عن العلماء ولا شك ان الاخذ منها اخف شانا من حلفها او من تقصيرها تقصيرا زائدا يقول والختان واجب على الذكر وحنسة الختان كأفضل كلها التي غيرت الذكر والخدمة فيها أكمل الطهارة لإن البول قد يحتبس في داخلها وكذلك يأسر غسلها وشمرها ولأنه قد يبقى فيها بعض البول في على الفئران إذا أقام بعد التبول فلذلك شرع هذا الختام ذكر أنه من سنة إبراهيم وأن أول من فعله إبراهيم عليه السلام فاختتنا بعدما اتت عليه زمان سنة فيكون من ملة إبراهيم قال تعالى ما وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ولما اتى الرجل من المشركين الذين لا يختتنون وكان العرب يختتنون ولكن ان صار انهم لا يختتنون قال لو اتي انت ان تشاركوا في اختتن اتى ضر وابه جاهو و اختليها هذه هي شان يقولون إنه مشروع وذلك بأخذ قطعة لهم في أعلى الفرد يكعر الديف قالوا إن قطعها يسبب تخفيف الشهوة وكان من النساء امرأة يتفعل ذلك ويسمى الخطر المرأة التي تعمل ذلك تسمى الخافضه فكان يقول لها اشمي ولا تنحتي اي لا تبالغ في اخذ هذه القطعة فانه اجمل لعده اخوان عند الزوج ولكن الكثير اكثر على انه ليس واجبا على المرأة مضوء مثلما عن قطئة وإلا فلا هرج ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتقى الختانان واجابها الغسل ودليل على أن المرأة لها ختان يكون يحتفن كان ابن عباس يشدد في أمره يشدد في أمر الختان وكان يقول ان الأرغل الا تؤكل ذبيحته الاغراض الذي ما قطع غرلته الا تؤكل ذبيحته وروي أنه يقول لا يقبل حجه حتى يختتن يتجدد الان الكثير من النصارى الذين يذكرون في الاسلام وهم على ما هم عليه غير مختتنين واذا قيل لهم لا بد من افتتان بسرعه فانهم قد يمحرون واما اذا تركوا الى ان يعرفوا الاسلام ويتموه ثم بعد ذلك بين لهم فانهم يخطئون لذلك يقول افتنوا عند البلوغ وقبله افوال اي سنه الصغار قبل البلوغ لانه اقرب الى, الهو... إلى البر ولان الصغير لا, لا حرمه لاورته الذي في السنه الاولى او في الاشهر الاولى او قبل البلوغ يعني ولو ابن عشر سنين لا حرمه لاورته فلاجل ذلك يسارعون ويختنون ربه ولأنه قبل اذا وجب اذا وجبت العبادات وجب وجب هذا الفتى لأنه قبل ذلك ليس مكلفا ويقول الشيخ الاسلام انه يجب متى وجبت الطهاره والصلاه لأنها قبل ذلك ليس ابي واجبه هكذا يتكلم على هذا الاختصاص وقال فيها كما ذكرنا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء تجب فيه التسمية لحديث ابي هريره مرفوعا لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه وتسقط سهوا نص عليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمته عن الخطأ والنسيان وإن ذكرها في اثنائه ابتداء، وإن ذكرها في أثنائه ابتداء صححه في الانصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب الوضوء مسمى شرعي ما كان معروفا عند العرب فهو في الوضاء مستق من الوضاء التي هي البياض يقال هذا في وجهه وضاءة أي بهاء ونور وسمي الوضاء بذلك التفاؤلا بأن هذه الأعضاء تكون أصفتها البياض إذا كان يوم القيامة فإن المصلين تكون أعضاء الوضع منهم أبيضا وهي الغرة بياض الوجه والتحجيل بياغوا اليدين وبياغوا الرجلين مسمى شرعي يطلق على غسل الأعضاء المحددة بنية, بنية في رفع الحداث غسلها مع النية على الوصف المشروع الوارد في الأدلة والذي ذكر أصله في القرآن فأولا فيه التسمية أن يقول بسم الله قبل أن يبدأ في الوضوء ونعرف أن الوضوء اسم للأرضاء للأرض الظاهرة الوجه واليدان والراس نفسا والرجلان غسلا وأما السجا فهو إزالة نجاسه وليس من اعضاء الهبوط انما هو تطير محل قد تنجس فيطهر فلا يدخل في اعضاء الهبوط ولهذا لو تبول مثلا في الظحى وطهر المحل وجاء الوقت في الساعة الثانية عشر اقتصر على وسل الأهواء الظاهرة إلا حاجة إلى أن يعيد الاستنجاء فالاستنجاء لإزالة النجاسة فإذا أراد أن يبدأ يغفل يديه يسمى حد التسمية بسم الله هذه علفها فيقول بسم الله ثم يشرع في غسل الأعضاء ذكروا أنها واجبة يعني دليل ذلك هذا الحديث لا وضوء لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الحديث ما رؤية من طرق وروي عن الامام احمد كما ذكر ذلك ابو داود أنه قال ليس في الباب حديث صحيح بمعنى أن واحد لا يقال صحيح ولكن مجموعها يبلغ درجة الصحة لأنه مروي عن عدة صحابة فينظر إلى تعدد الحديث وطرق وشواهده فيابلغ درجة الصحيح ويسمى الصحيح لغيره أما الجملة الأولى فمجمع عليها لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له من صلى وهو محدث فلا صلاة له يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلات أحدكم إذا أحدثت يتوب وأما الجملة الثانية لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فظاهرها أنها لا لا ولا بد من التسمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفله لا وضوء يعني لا وضوء صحيح لا وضوء مجدي و أو قال الشيخ الافلام من تيميه رحمه الله ان الله ورسوله لا ينفياني مسمسم شرعي إلا لترك بعض واجباته وهنا ان الصلاة الصلاه ونفيه الطهاره الوضوء لا صلاة اليست نافيه فمعناه ان من لم يتوضا ترك بعض واجبات الصلاه ومن ترك بعض واجباته فانه لا يجزعه اتيانه بهذه الصلاه وكذلك لا وضوء لمن لم يركل اسم الله ليس الا نافيه لا وضوء معناه ان الوضوء باطل لمن لم يركل اسم الله عليه على هذا نقول عليه ان يتاكد من هذا يتاسمها يكفر السؤال أن اذا توضع في المرحاض محل قضاء الحاجه هل يسمي قد نحيي عنك اسم الله في ذلك الموضع لانه مكان مستقر فتنزه اسم الله ف... يا شيخ, يا شيخ. <تصفيق> يا عبد الله بن حميد رحمه الله يرى أنه يختفي بالتسمية عند الدخول كما تقدم أنه إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخرز والخبائث ومن الرجس النيس الشيطان الرجيم ويقول إنه يكتفي بها إذا كان سوف يتوضأ في المكان ومنهم من يقول يسمي بقلبه ومنهم من يقول يأتي بالتسميه ولو كان في ذلك المكان لانه قد اوجبها كثيرون من العلماء والمختار انه اذا دخل وسمى وتوضع في داخل المكان ان تكفيه التسميه عند الدخول ويستحسن أنه يستجنر ويستنجر ذلك المكان ثم يخرج إلى وسالة في الظاهر يعني خارج المرحاض، يتوضع منها ويسمي وتسقط سهوا التثمية الدليل هو هذا الحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما السكر عليه ولكول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ولكول الله تعالى ولاجناها عليكم فيما أخطأتم به إذن مثيان عذر وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولكلب إلا أنه يتقلب فتكف سهوة وإن ذكرها بأثناء يبتدى هكذا يرى بابهم يقول إذا نسي فأسأل وجهه. وغسل يديه ثم تذكر التسميه ابتدا يعني بدا الوضوء من اوله لأنه متمكن ولانه لا يفعل في هذا العمل فيعيد المغمضه وغسل الوجه وما بعده هذا الذي اختاره الماتم ويقول إنه صاحبه صاحب الإنصاف المرداوي المرداوي يرجح بحسب كثرة النقود كثرة الروايات عن الإمام أحمد ولم يكن يرجح بالدليل لذلك ظالباً لا يكون في الإنصاف شيء من النصوص لا آيات ولا أحادي إنما إذا ترى رواية قال إذا ترىها في المجدع وإنصرها في المكنعي وفي التنفيح عنه ذلك والتنفيح أيضاً لمرضاوي والحاصل أن هناك قول جاني ولانه الارجح انه يأتي بها عندما يتذكره ويواصل إذا غسل وجهه وغسل احدى يديه وتذكر التسميه سما وغسل يده الاخرى وكمل ولا نكلفه ان يعيد غسل الوجه واليد وذلك لانه معروف كما انه لو نسيها كلها حتى اكمل ثم ذكرها بعدما انتهى لا نكلفه بالاعاده بل يبني على وضوعه هذا الذي أقطع به صاحب الاثماء الحجاوي صاحب زاد المستثنى وهتاه في هاشية التنكيح عن أكثر الأصحاب والتنكيح للمردقة هذا هو الأكبر أنه لا يعيد